Book two Osem awesome in tredeset 38 38 Taksi Fi taksi Fi taksi Prozim, po taksi Min fodlik اطلب لي تاكسي سياره اجره من فضلك اطلب لي تاكسي koliko stane prevoz do železničke postaje كم تكلف إلى محطة القطار كم تكلف الى محطه القطار koliko المطار Kam tukallif ila l-matar? Naravnost prosim. Min fadlik, ala tul. Min fadlik, ala tul. Prosim tukaj na desno. Min fadlik, huna ila liemine. Min fadlik, huna ila liemine. Prosim tam, na vogalu, na levo. من فضلك هناك عند الزاويه إلى اليسار من فضلك هناك عند الزاويه الى اليسار مودي انا مستعجل انا مستعجل اي مام وقت معي وقت prosim pelite počasneje min fadlak فضلك al sur'a min fadlak hadd al من فضلك، انتظر لحظة. تكويبوم نزاي. أنا راجع فورا. أنا راجع فورا. دايتمي بروسيم بترديلة أو من فضلك، أعطني فاتورة. من فضلك، أعطني فاتورة. نيمام دربيجة. لا يوجد معي فكة ما معي فكة أريدو أستانك إذا باس تمام الباقي لك تمام الباقي لك أوليتم نتانا سلو أوصلني إلى هذا العنوان أوصلني إلى هذا العنوان فاليتما دو مايغا هوتيلا اوصلني الى فندقي اوصلني الى فندقي فاليتما <أوصلني> نابالو <فندقي> اوصلني الى الشاطئ اوصلني الى الشاطئ